جرح الدو قلبي المجروح يا اللي جيت وتوجهوني ذكرته دير مبلى عيون خلوني يا يا لدهيجان مكنوني سلام على الحوراء إماما ضق يدهم وما أشرقين در سلام على القلب الكبير وصدره بما زت جرت حزنا مرى ترى ما هاجرت كربلا عينها ترى ما جرى مما يدعو قل هو الصخر يا بصراوت جسم الملح حسايا يا للموزع بصبر دون مفهوم الصبره تتوادى ذات يا ابنه امي لَكَ الْقَتْلُ مَكْتُوبٌ وَلِيَ كُتِبَ يَا يَا لَأَسْرَى عَلَيَّ سير مع العدا وتبقى بوادي الطا يالصخر الحر اخيي يا انت انا اخيا المسمو مسلوى ولي يا ابن امي يا من اقعد وسط الدار تمر يا <سيارت> من الحلوه والهواد كوريا <سيارت> اوه اوه كنا صغار بين من البلد ولا نقول حي من وحيه للعدوان كروري ايه ده مش هو اليوم اشمع انا ساتذكرني دار اخويا اصبانه فانا واياك يا الغالي بغيان على وساد على وساد لنا من الليل وانا وياك فرحان ومن يجبي لصبح بات شهير بالسرور اليوم شبنا ينس ويحسين على المرا وعلى الحلوايا امثل قوت ما صارت على طول الدرخوه كنت عن كل هل الماضي نعن النوار هم سلوى بك بوجهم يني مشدوا جدو آه يا اللي شان تreditni amsa wabatl nohuni ni akhid dikrat min qalbi wa شدت وياك ناغيت وتناغيني شلاوان تريد لي أنساء وبطل النوح